صلوات الله على الهادي مبعوث الخير لأمته الله رآه وأكرمه وغمار الفور القلعته صلوات الله على الهادي مبعوث الخير لأمته الله رآه وأكرمه القلعة فيه صلوات الله على الهادي من الخير لأمته الله رآه وأكرمه وأما الفرد قلعة صلوات الله على الهادي. مبعوث الخير الأمته، الله رآه وأكرمه، فما رالف أورال فعلته؟ صلوات الله على الهادي، مبعوث الخير الأمته الله رآه وأكرمه فما رالف أورال صلوات الله على الهادي مبعوث الخير الأمته الله رآه وأجرمه فما رالفه رالف العتى صلوات الله على الهادي فبعوز الخير الأمته الله رآه وأجرمه فما رالفه رالف العتى صلوات الله على الهادي فبعوز خير الأمته الله رآه وأكرمه فأمر الفور القلعته صلوات الله على الهادي نرود الخير الأمته الله رآه وأكرمه فأمر الفور القلعته